كلا ان الانسان لا يطغى حقا ان الانسان الفاجر مثل ابي جهل لا يتجاوز الحد في تعدي حدود الله اراه استغنى لاجل اراه استغنى بما لديه من الجاه والمال ان الى ربك الرجعا إنا إلى ربك أيها الإنسان الرجوع يوم القيامة فيجازي كلا بما يستحقه أرأيت الذي ينهى أرأيت أعجب من أمر أبي جهل الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إذ صلى عند الكعبة أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان هذا المنهي على هدى وبصيرة من ربه أو أمر بالتقوى أو كان يأمر الناس بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أينها من كان هذا شأنه أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب هذا الناهي بما جاء به الرسول وأعرض عنه ألا يخشى الله ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلمناه هذا العبد عن الصلاة أن الله يرى ما يصنع لا يخفى عليه منه شيء كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل لئن لم يكف عن أداه لعبدنا وتكذيبه له لناخذ انه مجذوبا إلى النار بمقدم راسه بعنف ناصيه كاذبه خاطئه صاحب تلك الناصيه كاذب في القول خاطئ في الفعل فليدع ناديا فليدع حين يؤخذ بمقدم راسه إلى النار اصحابه واهل مجلسه يستعين بهم لينقذوه من العذاب سندع الزبانية سندعو نحن خزنة جهنم من الملائكة الغلاظ الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر كلا لا تطعه واسجد وقترب ليس الأمر كما توهم هذا الظالم أن يصل إليك بسوء فلا تطعه في أمر ولا نهي واسجد لله واقترب منه بالطاعات فإنها تقرب إليه